وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من فأَوْلا مَسمِّس أَفَل تَجوا أَولا مَسُم النِز أَفًَا تَجد مَا فَتَيََّ مُ صَعيدًَا طَدا فَتَيََّمُ صَعيدَ طَييدًا فَنسَحكُ بوجُوهِكُم وَأَيدكُم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 اَمَّا نُكُولُ قَوْمًا وَامِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِنَصْفٍ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى الله إن اللَّهَ خبير ما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم